تذكر لما كنا نلعب بوسط الفريد والآذى حبنا بعده دوم عن ذاك تذكر المسجد هذاك هذاك اللي يم بيوتنا بيت ثاني بيت دافي دافي جنب نسب الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر انسى بعضنا منه يحتل المكان يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر بعضنا منه يحتل المكان ولما نحفظ آية نركض للإمام ويدبده وجمة الهدي كل ما كانت بارك الله ولادي فيك ولما نحفظ آية نركض Lel İmam ve debedik, vjmele hediye kıl mekanat, bari k أكبر بداخل الحشانة شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا عطانا اللي من صبر يتعلق بالله شوف Şuf <Sessizlik> Rabbına <Sessizlik> <Sessizlik>